فيه, فيه الفوائد والعباء ما بين نصح صادق أو قصة مما غباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ووصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عينينا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يصر هذا اللقاء المتجديد معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعليني وياكم مباركين أينما كنا وأن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم ومتابعتكم أسر الله اللي يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. كنت أثناء انتظاري لبداية البرنامج أقرأ بعض الرسائل فوصلت رسالة أه من أخت تسأل تقول إن شخصا هدد أمه بالضرب من زمان لكنه لم يضربها و علاقتهم الآن ممتازة فهل عليه شيء مما سبق نسأل الله تعالى نغفر يغفر لنا وله لكني تذكرت يعني أنه ينبغي في كل مرة أن نتحدث من جديد عن بعض المعاني المهمة التي نعيشها يوميا في حياتنا يعني مثلا خطيب الجمعة لا يستغرب أن يخطب في السنة مرتين عن خطبة الجمعة عن, عن أهمية الصلاة أن يخطب مرتين عن حسن الخلق مثلا يعني خطب في شهر محرم ثم خطب في رمضان مثلا حسن الخلق ان يخطب عن بر الوالدين مثلا كرر ذلك في خلال السنتين ثلاثة او اربع مرات قد يقول له البعض يا اخي نحن نريد مواضيع جديدة فيقول ان هذه المواضيع نحن نعيشها يوميا في حياتنا وبالتالي نحتاج الى تكرارها صحيح انه ينبغي أن نكررها بأساليب متعددة يعني لا يسوق القصص نفسها ويسوق الأحاديث نفسها والآيات نفسها بل يحاول أن يجدد فالآيات التي تتحدث مثلا عن بر والدين كثيرة يريد ما لم يريده في المرة الأولى يريد من الأحاديث أيضا يبحث أكثر في المسألة يبحث عن قصص جديدة عن أقوال علماء لم يسبق أن ذكرهم ونحو ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي يعني يا رسول الله الناس الذين أخالطهم متنوعون فيهم أم وأب وإخوة وأخوات وعم وعمه وخال وخاله وأبناء وجيران وزملاء في عمل وشركاء في تجارة وجماعة في مسجدي وإخوة وأبناء إخوة وأبناء أخوات يعني ربما الأنواع التي يخالطها هذا الرجل تصل إلى عشرين نوعا். يا رسول الله هذه الانواع. من احقهم بحسن صحابتي. بحسن مصاحبتي من احقهم بابتسامتي قبل غيره. من احقهم بضحكتي قبل غيره. من احقهم بتحملي لثقل تعامله معي قبل غيره. من احقهم بنفقتي قبل غيره. من احقهم بساعتي لو جلست ساعة فارغة. من احقهم اني يتحدث معك قبل غيره. أي هذه الانواع يا رسول الله. احق بحسني مصاحبتي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأبناء والزوجة والإخوة والأخوات والعم والعمة والخالة والجيران ويقول آية صلّى الله أمك، يعني إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة اجعلها لأمك، إذا ما عندك إلا هدية واحدة أهديها إلى أمك، إذا ما عندك إلا دقيقة واحدة فرق اصرفها لأمك. قال أمك، قال ثم من قال ثم أمك، ثم من قال ثم, من؟ قال ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدنائك فأدنائك. فدل هذا يهلا فاضل على أن المرء ينبغي أن ينتبه لهذا غاية الانتباه حقيقة بر الوالدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه ومن في أثره فليسر رحمه والله إن البسطة في الرزق والسعة في الرزق من أول وأعظم وأهم وأوضح طرقها وأسبابها وأبوابها بر الوالدين أذله لهما الترطف معهما إدخال السرور عليهما تحمل مثلا يعني لو أذاك تتحمل أذاهما كف الأذى عنهما سورة ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى وبالوردين إحسانا ما معنى الإحسان الوالدين فقال لو أن الولد نفض ثوبه بجانب والده فتطير الغبار على أبيك كتب عند الله عاقا هذا يدلك على أن يعني الإنسان إذا كان يعني وصول الغبار إلى الأب يأثم به المرء فما بالك بغيره من التعاملات حقيقة هذا أمر مهم أسأل الله تعالى أن يرزقنا بالر والدينا والإحسان إليهما وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويتجاوز عنا وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله ما بين نصح صادق أو قصة من ما بين نصح صادق أو قصة مما غضاء نحيي قلوبنا حثها بين المواعظ والأثاء ما بين قول المصطفى وكذل مثاني والسوى فلنتبع أثر الهدى نجني المفيد من الثماء هذه الحياة دقائق فلنقتنم فيها العمر السلام عليكم أما بالنسبة للسؤال الذي سألناه فر أمر مضى منتهى وانتهى وانتهى وصلى الله تعالى أن يغفر أما مضى وأن يتجاوز الله تعالى عنك فيما مضى والله تعالى يقول فمن تاب وأصلح فأجره على الله إذا كان الإنسان فمن عفه وأصلح فأجره على الله إذا كان الإنسان يعني عفت عنه أمه وأصلحه وحاله, وحاله معها أسر الله أن يتجاوز عنه من تفضل ايه اختناهت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمحتي شيخ ما هي ايات الحسد ايات الحسد قصدك الرقية الشرعية من الحسد ايوه طيب ان شاء الله تعالى شكرا, شكرا بارك الله فيكم تعطيني اللي بعدهم ولا نجاوب طيب اتدخل اللي بعدهم وشاء المتصل ولا نجاوب بالسؤال طيب الرقية الشرعية من الحسد يعني جرت عادة الذين يرقون الرقية الشرعية أن يقرأوا الآيات المتعلقة بالعين الواردة في القرآن مثل آخر آية في سورة نون والقلم وهي قول الله تعالى وَإِيَّ الذين كفروا كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر للعالمين وكذلك يقرأون الآية التي في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخل من باب واحد ودخلوا من باب متفر إلى آخر الآية وكذلك يقرؤون قول الله تعالى في سورة البقرة هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل وقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية ويقرؤون كذلك قلوه الله أحد والفلك والناس ثلاثا ويقرؤون أيضا آيات العامة مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي ونحو ذلك والإنسان ينبغي أيضا أن لا يوسوس يعني ليس كل إنسان يصاب بشيء معناها أنها صابه حسد يعني رسوب الولد في المدرسة ولا مثلا فشل الزواج لا يعني ان الانسان مصاب بعين او حسد لكن يسأل الله تعالى التوفيق والسداد و... ويحافظ ايضا على اذكار الصباح والمساء يا جماعة ترى اذكار الصباح والمساء مهمة جدا إن انسان اذا حافظ عليها في الصباح والمساء حماه الله تعالى الذي يقرأ مثلا قل الله حدو الفلق الناس ثلاث مرات اذا اصبح واذا انسى بعد الفجر وبعد العصر يقرأ اية الكرسي يحرص على أن يقرأ الأذكار الأخرى مثل سيدة الاستغفار وغيره هذا بلا شك إن الله تعالى يحميه يجعله عليه حصنا بإذن الله تعالى من يصيبه هذا طيب أتفضل أم سلمان تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال يا شيخ تفضلي عندي ولدي سلمان طبعا معاق عمره 13 سنة أيه الله يشفيه معاق وطبعا قد بليغ الشيخ أيه وهل أقدر مثلا هو ما يقدر طبعا يصوم لانه هذا الصام هو يتعمل كيف هل يمكن اطعم عنه مثلا لانه معا... عقله معه لانه عقله معه يا مسلمان ولا عقله ليس معه يعني والله يا شيخ يعني عقل شوية ما هو بذاك. يعني يعقل يفهم يتكلم معكم يسولف وكذا يا شيخ. يعني عقله معه واجب عليه لانه اذا كان عقله ليس معه ما يجب عليه الصوم ترى وبالتالي لا يجب عليكم تطلعون عنه ولا شيء اما اذا كان عقله معه والولد بالغ لكنه يعني لا يستطيع الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا واسال الله ان ان يقر عينك بالشفاء اللهم بارك اللهم الله فيكم الله يحييكم من مريم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ عندي سؤالين تفضل يا شيخ عندي رضعات اي رضعه ولد خالتي اي بس يعني ناقص كم عدد رضعت كذا يعني هم يزوز وسلم عليه ونكرف عنده لا إذا كان غير متيقنة أنها رضعته رضاعة تامة فهذا الرضاعة لا يؤثر إلا إذا كانت تيقنت قالت نعم رضاعة رضاعة خمس فأكثر أما إذا كانت تقول والله ما أدني أرضاعتها لكن ما أدري والله تبعه يعني رضاعة تامة محرمة هم ليست محرمة هذا لا يؤثر ويعني احتجبي بي عنه مثل ما جاء في الحديث مبارك طيب. الله صيب فضلي يا شيخ احنا في قريه ومساجد بعيده عنا ومرات يعني اخرون يزنو بس يعني ما الوقت في كل مره م. وأنا يعني مثلا إذا زنت مثلا مدينة قريبه من عندنا من نتسعد مثلا يعني أصلا بعد سبع ست دقائق إيه ما عندكم تقويم لا لا يا شيخ قريه أي. طيب المدينة اللي جنبكم هي عادة قبلكم ولا بعد هي. هي المدينة من ورا هي أنتم أي قريه في قرية طيب. الق... الق... القرية يا بنتي اللي انتم فيها هل هي عادة قبل المدينة ولا بعدها في الاذان أه... عادة قبلها. انتم قبل المدينة يو... يا شيخ هم يتأخرون مرات يعني إيه أنا أدري بس إيه بس اقصد يا بنتي الآن انتم عادة في رمضان وفي غيره تفطرون قبل المدينة ولا تفطرون بعدها أه... الشمس وغروبها الشمس إيه. أيه. على عموم إذا أنتي تصلين بعد أذان المدينة بخمس دقائق ويعني وعندك شبه يقين بأنه دخل الوقت لأن أحيانا ممكن ما دخل الوقت. إذا تيقنتي أنه دخل الوقت فصليت معك بس سواء مؤذن المسجد أذن ولا لا لأن قد يكون مؤذن المسجد كسول ولا يؤذن في الوقت مثلا أو يتأخر أو مشغول إذا كانت قرية أحيانا ربما يعني يعطل المسجد أحيانا إذا كان العدد قليل. لكن اذا كان تيقنتي ان الوقت دخل فالله تعالى يقول ان صلاتك كانت هنموني كتابا موقوتا فاذا صليت في الوقت ان شاء الله تعالى صحت صلاتك الله يقبل من ومنك. مودة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يشوف عندي ثلاثة اسؤلاء تفضلي السؤال الثلاثة عن اية في هي. سورة البروج، ان انقطع الصوت طيب يقول اه اللهم صلِّي وسلم على رسول الله. نعم يقول يا شيخ ما حكم أن الفتاة تكتب بعض النصائح. أنا تكلمت هذا سابقا كتابة النصائح في الانترنت عموما والدخول إليه والمشاركة في ال... يعني مشاركة الفتاة في الأمور الل... يعني اللي فيها نصح وتوجيه وما... ما ما في بس. حتى لو سمت اسمها اسما عام لو قالت مثلا لو جعلت اسمها مثلا شمس ولا, ولا النصيحة ولا اي اسم عام بحيث ان الشخص لا يدري هي فتاة ولا رجل ما عليها بأس ان شاء الله نعم عطنا صالح تفضلي صالح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي صالح صالح الله يحفظك ويبارك فيك. في عندنا سؤال بس استاذ صالح. اتفضل يا صالح. ااا اول سؤال في ابن عمي أي. حلمان بال بالحل انه شايف النبي اللهم صل وسلم على رسول والسلام. الله, الله. ايوه. طيب والسؤال الثاني؟ سؤال الثاني يعني أختي, تو... أختي توفت فينا نقرار نجر... كل يوم فاتحة طيب أبشري صالح إن شاء الله تعالى أم يوسف تفضلي ألو تفضلي يا أم يوسف ألو السلام عليكم ورحمة, الله. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ الله إزاك خير أنا قدمت على وظيفة السعودة فما عرف اشي فيه فقم فيها طيب اتكلم عن هذا ان شاء الله تعالى على العلم يا شيخ اني انا محتاج الوظيفة هذه انا طيب. مسجلة في حافز حافظ انزلي 1500 فالسعودة 3500 آها طيب بارك الله فيكم اما بالنسبة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فالنبي عليه الصلى والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي بمعنى أن الشيطان قد يتمثل أحيانا بصورة والدك ويأتيك في المنام ويخوفك من أشياء معينة يتمثلك بصورة صديقك ويأتيك في المنام لأجل أشياء يعني يخوفك ويعطيك حلم مزعج ليحزنك به أما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل به في المنام لكن بشرط أنك إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه بالصفة الشرعية المعروفة التي وردت في كتب السنة يعني ليس مثلا لو رأيت شخصا ملتحيا وجهه حسن لا تقول في نفسك والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا لو جاءك شخص ملتحي وقال لك انا رسول الله لا بد انك تعرف ايش صفات النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه عليه يعني انا مرة جاءني شخص وقال انا يا شيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له سبحان الله لحيته بيضة كلها صح قال والله كأنك معي سبحان الله فعله لحيته كلها بيضة قلت اذا هذا ليس رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كيف قلت لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ليس في لحيته إلا سبع عشرة شعره بيضاء ولا لحيتة سوداء كانت عليه الصلاة والسلام فهو لم يعني لم يشتعل رأسه شيئا فما دام أن لحيتة بيضاء معناها ليس النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو قال لحيته عليه الصلاة والسلام سوداء فيها مثلا شعرات بيضاء قليلة الصحابة عدوها لا تتعدى سبع عشرة شعره أو 21 في بعض الروايات كان عليه الصلاة والسلام أبيض مشربا بحمرة يعني وجهه عليه الصلاة والسلام أبيض البشرة فيه شيء من الحمرة وكان عليه الصلاة والسلام عريضا من كبين ضخم الكفين ليس بالطويل الباء ولا القصير المتدني يعني طوله عليه الصلاة والسلام معتدل كان له عليه الصلاة والسلام شعر يصل إلى أذنه وربما تعدها شيئا يسيرا يضرب إلى أذنين مثل ما في الحديث في وصفه عليه الصلاة والسلام فإذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق الصفات الواردة في الشماء المحمدية عليه فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن نأتي هنا إلى شيء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنام أمرك بشيء معين هل تتبع أم لا تتبع قال لك افعل العبادة الفلانية أو إذا كان أمرك بشيء هو معلوم يعني قال لك احرص على صلاة الضحى احرص على بر والديك احرص على الصدقة في شيء يتوافق أصلا مع وامره صلى الله عليه وسلم التي جاءت في السنة هذا معلك بس لكن لو أمرك بشيء لم يأمرك به أصلا هو في السنة لو قالك عليه الصلاة والسلام مثلا صلي الظهر خمس ركعات مثلا في المنام كده رأيت وقلت أنا رأيت وقال لي كده نقول لا إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي وكذلك قول الله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ونحو ذلك من النصوص التي تدل أنه صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بلغ رسالته كاملة فاي توجيهات تأتيك في المنام مخالفة للشريعة لا تتبعها أما بالنسبة للأخت التي توفيت، فقرأت القرآن للميت لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد عنه أو أو قرّى أيضا الدعاء الصدقة الحج والعمرة ونحو ذلك وأفضلها الدعاء كما جاء في الحديث. نعم من إيمان تفضلي. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي إيمان. أدي أسألي الشيخ صالح ممكن. <السلام> فضلي. يعني انا شفتكم يعني في بداية البرنامج تتكلمون عن صدقة اي ازين <تصفيق> انا كنت بي اتصدق بس ما ما ربور لأما عندي رقم حساب رقم حساب اه الجمعية يعني ايوه طيب هم الشباب يطلعونك كل شوي ممكن شباب في نهاية او طلعوا الان اكتبوا يا شباب رقم حساب شب. الجمعية انا كنت بي اتبرع بس ما عندي انا رقم حساب انتي ما عندك حسابي هذه الطريقة ممكن يرسل احد الى البنك ويعطى رقم حساب الجمعية ويقال احنا نبغى ندخل في حسابها الجمعية هالفلوس خ... مئة ريال مئتين ريال هم يأخذونها يدخلونه ليس شرط يكون انتي عندك حساب اهم شيء حساب الجمعية الخيرية يكون صحيح الله صحيحة بس يا شاخ ايا بنتي بس يا شاخ يعني انا كنت بيها ابنية الوالد وما كنت بأحد يعرف من الناس اللي حالنا الله يقبل منا نومينك والله ما ما فيه بنتي لها الطريقة اللي قلت لك يعني وممكن عبر الانترنت لكن الانترنت يعني له طريقة ربما لا لا استطيعنا شرحها لك عسل الله أن يقبل منا ومنكم يا رب العالمين شروق تفضل يا شروق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نسيخ ما حكم تركيب بالدموج طيب تكلمت عنه مرارا بتكلم عنه بعد شوي طيب نارك الله فيكم تكلمت مرارا عن تلكيب الرموش إذا كانت المؤقتة اللي تجلس ساعة ساعتين تحط وبعدين تنزع هذه عليها بأس مثل المرأة اللي تحط مناكير ثم تزيلها هذا ما في بس أما إذا كانت الرموش التي تجلس وقتا طويلا وربما منعت وصول الماء إلى مناطق من الجفن والماء يجب أن يصل في الوضوء وفي الغسل من الجنابة ونحو ذلك فهذه لا يجوز أما الرموش التي وقتها قصير لي ساعة وساعتين ونحو في وليمة أو مناسب هذه ما فيها بس إن شاء الله تعطونا المتصل والأخ يا شباب سؤال ها طيب يقول فضيلة الشيخ احنا عندما صلينا الفجر في مدينة كنا مسافرين إليها لما انتهينا من الصلاة وذهبنا نام سمعناه يؤذن الفجر فاكتشفنا أننا صلينا قبل الوقت هل نعم يجب عليكم أن تعيدوا صلاتكم لا يجوز أن يصلي الإنسان قبل الوقت وإن شاء الله تعالى صلاتكم هذه التي صليتموها تعتبر وإن شاء الله تعالى لكم أجر أنها نافلة لكن لا الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح لكن بعد دخول الوقت حتى لو خرج وقتها تعتبر قضاء وذان أما قبل ما يؤذن أصلي ما تصح إلا إذا كان له عذر مثل المسافر صلى العصر قدمها مع الظهر صحيح ما دخل وقت العصر لكن بالنسبة إليه هو مسافر جاز له ذلك أو مثل المطر لو جمعوا العشاء مع المغرب أو مثل المريض الذي يحتاج إلى تقديم صلاة هذا جاز أما الذي من غير عذر وصلى صلاة قبل وقتها قبل أن يدخل وقتها صلى هذا لا يجوز له ذلك نعم ميادة تفضلي نعم يا ميادة تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بنتي. ما حكم الدعاء بدون رفع اليدين؟ جائز يا بنتي هو السنة أن أن ترفعي يديك، السنة ترفعي يديك، لكن إذا كان مافع ما رفعت ما رفعتي يديك فصلاة صحيحة. كتير ما حكم وصف الشخص وهو مو موجود؟ هل هذا غياب أو لا؟ كيف وصف الشخص يا بنتي؟ يعني مثل ما بقول نحيفة أو زي يعني هو مو موجود صح؟ وهم يعرفونه اللي عندك؟ إيه يعيش بشخص كالشخص يعني بس هو مو موجود عندنا طيب بفصل الكلام يا ابنتي يبشرين إن شاء الله تعالى ممكن؟ اتفضلي هل يجوز قراءة القرآن يعني مو بغير جالسي يعني بأي شيء ثاني يعني هل يجوز أو لا؟ قراءة القرآن إيش؟ يعني وانا مو بجالسة يعني مو بجالسة؟ إيه كيف مو بجالسة يعني واقفة تقرأين القرآن وأنتي واقفة قصدك إيه يعني يجوز تقرأين القرآن وأنتي واقفة تقرأين القرآن وأنتي جالسة أو مثلا بالتنامين وخذت المصحف وقرأت وانت متطجعة جالس ما في بس يجوز يعني يجوز يا بنتي تقرأين القرآن وأنتي واقفة وأنتي جالسة وانت متطجعة جالس القرآن شيء أوكي. يكون على طهارة يعني أوكي. شكرا. بارك الله فيكم بالنس... نعم من وين حمد طيب أعطنا حمد تفضل يا حمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا حمد هذا كشيخ يا مرحبا والله يا شيخ أنا صليت صلاة العصر أي يوم سلمت لقيت نقط دم يعني في هذا أنا أعيد الصلاة ولا كيف الدم أي لقيت دم في هذا يوم سلمت أب الصلاة صلاتك صحيح يا حمد ما عليك بس إن شاء الله الله يبارك الله فيه. الدم يا جماعة النجس هو الدم المسفوح الذي يخرج من الذبيحة ينطرق من الذبيحة عند ذبحها عند ذبح الخروف أو غيره اما الدم اللي يطلع من الاصبع او او يطلع من الامف او كذا هذا ليس نجيسا على الصيحة من اقوال اهل من؟ طيبة بشرعة الله فاصل خلني بس اجاوب سؤال الاخت بالنسبة لبنتي اللي تقول انها قالت عن فنان نحيفة الغيبة يا جماعة تنقسم الى اقسام منها قسم اذا كان الشخص مشهورا بشيء ولا يعرفوا الا به يعني مثلا لو قلت انا مثلا جارنا عبد الله قالوا يا عبد الله قلت عبد الله قلت, لا. قلت الأعمى مثلا أو الكذا ال هذا أنا لا أقصد ذمه بالعمى إنما أقصد التعريف به هذا ما في بأس إذا لم أقصد ذمه أو قلت مثلا النحيف شوف ترى قصير شوي أو طويل أو كذا هذا لا بأس به ولا يعتبر غيبة النوع الثاني من الغيبة أني أغتاب شخص ما يعرفونه أنا مثلا لو جلست مثلا لو قلت لكم الآن ونتكلم معكم في فضائية وقلت لكم يا جماعة أنا مر درست طالب الجامعة وطالب مثلا قليل الفهم ومشاغب وسيء الاخلاق وبخيل واخدت اغتابه طالب في الجامعة انا صار لعش النيسان ادرس في الجامعة ودرست يعني اعداد كبيرة جدا من الطلاب أنتم, انتم لا تدرون اي طالب انا اقصد فلا غيبة لمجهول او قلت مثلا والله مرة كان واحد من جيراني كذا وكذا وهم ما يدرون اي جار هذا ما في باس ولا تعتبر من الغيبة الحالة الثالثة إذا كانوا يعرفون الشخص إذا قلت مثلا ابن عمي أو بنت عمي أو ابن خالي أو إمام مسجدنا أو كذا وذكرت فيه شيئا هو يكره أن يذكر مثلا يكره أن يذكر أنه قصير أو طويل أو نحيف أو سمين أو يكره أن يذكر بهذه الصفة ويغضب إذا ذكر بها مثل ما جاء في الحديث ذكرك أخاك بما يكره هذا اللي فيه الغيبة والتي الشخص معروف وذكرته بشيء هو يكرهه هذا الذي نعيشه صلى الله أن يتقبل منه منكم وهذا برضو فاصل قصير وعدي لكم بإذن الله. واجبي منذ ستين عاماً ومائدةنا كما هي غنية بالوفاء. والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل أرز الشعلان من زمان أحباب جمعية جو الخيرية تدعوكم للمساهمة في وقف سنابل الخير وهو عبارة عن مجمع تجاري يضم عددا من المعارض والفلل والشقق السكنية يقع على ارض مساحتها 2400 متر مربع في شمال مدينة الرياض تكلفة المشروع 15 مليون ريال ساهم ولو بالقليل ولا تحقرن من المعروف شيئا رجعنا <تصفيق> نعم السلام عليكم تفضلي يا بنتي بلقيس تفضلي يا بلقيس وعليكم السلام مرحبا يا بنتي تفضلي قرأتنا ان ال... في احد الكتب ان الامر المختلف عليه بين العلماء لا ينكر على فاعله هل نستنتج من هذا الكلام يعني ان الفاعل للأمر... ان الفاعل لهذا الامر لا يأسه طيب ابشري يا بنتي انا سأتكلم عن ذلك ان شاء الله بشير بينام. تفضل يا بشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول ما أجمل اسمك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بسيد الله عز وجل أننا نحبك في الله. الله يجزيك خير يا بشير الله يجعلنا وياك من أحبابه يا رب. الله يجزيك. لو على أن يكبت كل شخص أدو لك يا شيخ. الله استعان الله المستعان الله يصلح الأحوال يا رب الله يكرمك ويتزاك شيخ الله يحفظك أنا سؤالي قريب من سؤال القيس عن عندك شوي وهو هي هي هي شيخ عندما نصح بعض الفتيات لا يرينا كشف الوجه يا يقول هذه حرية شخصية. ورسلة خلاتية بينها أهل العلم ولي, ولي حقاً أختار بين القول هذا وذاك فيه شخ كيف نرضيها شخ؟ أبشر بسبب أقلي أو شيء من هذا القبيل أبشر يا بشير سؤالي سايا الله أحفوك أنا أخطب يولي. الجمعة بكرة يا شيخ أخطب الجمعة بكرة ولي الشيخ أخذ رأيك ما هو الموضوع المناسب الذي يعني يكون موضوع الجمعة غدا والله يا ولدي أنا مادري أنا أعطيك الموضوع اللي أنا أخطب عنه بكرة إن شاء الله أبني يا شيخ الله يعني. أنا سأخطب غدا عن التكفير. متى يجوز انك تكفر الشخص ومتى لا يجوز ان تكفره لانه بدأ حقيقة مع الاسف ينتشر في وسائل تواصل وكذا فبذكر الضوابط الشرعية له يعني لن اذكر جماعات وكذا ما انصحك انك تسمي جماعات لانك بتدخل نفسك في التصانيف ولكن اذكر عقيدة اهل السنة والجماعة في هذه المسألة طيب وفصلها احنا اخواتي شيخ الله سؤال على الشات تقول يصح اني اصلي في غرفة وعندي من يسمعني من أقاربي هل هذه يؤثر على صلاتي؟ يؤثر من ناحية شرية أو صمت. تكون تصلي وه ه صوتها <تصفيق> وعندها من هالإخوانها أو أحد من لا ما عليها بأس إذا كانوا محار محارم لها ما عليها بأس إن شاء الله. الله يجزاها. بارك الله شكرا. فيك يا شيخ بشير. يا مرحبا الله ينفع بك. أملي انفضري. السلام عليكم. وعليكم السلام رحمة الله وبركاته. يا شيخ نعتك <تكلي> لأسنى تتفضل أتفضل أنا هو رجلي اره. طبعا ما خلصنا حجرة وصعدة مع التواضي اللي ودينا للموقع السيئة باس مر فينا على ميناء طبعا أنا دريت الحكم بعد ما أصار الموقف اي. اي. ما ينفع لأسخذ ميناء قلت أكون خلصت حجي بشي الحكم لا ما عليك بس أنتو تعجلتو في يوم 12 صح؟ لا لا لا يوم ها. 13 يوم 13؟ خلاص ما عليكم بس حتى لو رجعتوا الميناء ما عليكم بس لأنها خلاص ما عاد يلزمكم نبيت ما عليكم بس إن شاء الله حجكم صحيح إن شاء الله بالنسبة للإنكار يا جماعة في مسائل خلاف مسائل خلاف قسمان منها مسائل الخلاف فيها معتبر ومنها مسائل خلاف ليس معتبر الخلاف المعتبر مثل لو إنسان مثلا سافر لمدة أسبوع فأراد أن يصليها قصرا طوال هذا الأسبوع يصلي صلاته قصرا والآخر يرى أن إذا زاد عن أربعة أيام أنه لا يقصر فهنا لا ينكر أحدهم على الآخر لأن الخلاف المسألة واسع والأدلة في ذلك قوية في الجانبين ونحى هذا الخلاف اللي لا تنكر عليه إذا كان طالب علم أما المسألة الثانية فهو الذي يحتج بالخلاف لأجل أن يعمل ما تشتهيه نفسه يعني مثلا واحد أراد يغتاب شخص معين فقلنا يا أخي ما يجوز الغباء قال مسألة فيها خلاف ترى في واحد العلماء أباح إذا كان ظالمك أنك تغتابه نقول لا هذه شهوة نفسك او مثلا امرأة وضعت انواع من الزينة في وجهها ولبست مثلا ما بس من العباءات المتبرجة وخرجت فلما قال لها شخص يا بنتي لا تطلع زينتك يا بنتي ما يجوز قالت المسألة فيها خلاف نقول ليست القضية عندها الخلاف القضية انها اشتهت ان تفعل ذلك ففعلته اما الاحتجاج ال ال بالخلاف في كل خلاف واقع فمثل ما قال ال ال الإمام مالك رحمه الله قال من تتبع رخص الفقهاء تزندق إذا كان الإنسان كل مسألة فيها خلاف سوف يفعلها فسوف يقع في أمور في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي كذا فالأصل أن الإنسان يأخذ بالأحوط لدينه ويقدم النصيحة من زهرة فضلية زهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ, يا شيخ عندي سؤال هناك جماعات تجود فعل يعني بينهم خلاف تجوزعهم جماعة لا في بعض من يقول ان ما افعل هذا الفعل حتى ما اكون على اتم عن جماعة فما هو رأيك ما فهمت سؤالك يا بنتي يعني يا يعني ف... في امر مختلف في شيء ما فبعضهم يقول ما افعل هذا الفعل حتى ما اكون آثم عن جماعة معينة يعني اتعد عنها عطيني مثال ما عندي مثال بالضبط بس يعني واحد ناعد... يقول واحد يقول انا اذا سافرت سوف اتم الصلاة كلها حتى ما اقع مخالفا لمن يقول لا يجوز القصر مثلا ايوه يعني ابتعد قد ما اقدر عن الاسم من يبتعد عن الاسم معك. لكن يا بنتي اذا اذا اقتنع بالقول واقتنع بقول العالم وبدليله واخذ به فلا بأس عليه مثل ما كان المسال تتعلق بالطهارة والصلاة أما إذا كانت أمور أخرى فيها نوع من التساهر يعني مثلا لو قال أحد العلماء يجب الزكاة في الذهب الملبوس وقال الآخر لا, لا يجب الزكاة في الذهب الملبوس فجاءت امرأة وقالت أنا ساخذ بالقول الذي يوجب خروجا من الخلاف ما عليك بس الله يجزيكي خير أما في غيرها اللي في أدلة واضحة وخالف فريق آخر خلافا ضعيفا هذا لا يعتبر يا شيخ أختي عندها سؤال تفضل يا ابنتي السلام وعليكم وحيح. السلام رحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير وجزايه الله, في في الله, الله يحفظكم في الله يجزيكم خير ويحفظكم تفضليني بنتي. عندي سؤال ما حكم قراءة سورة الفاتحة أو ياسين مثلا عند ركوب السيارة أو قبل ال أو عند بداية المشروع أو آه. آه. على نحو ذلك. لم لم يرد يا بنتي قراءة ياسين عند هذه الأمور لا قراءتها عند المتوفى لم يرد في حديث صحيح أقصد. ولا قراءتها عند بداية مشروع ولا شيء الإنسان يسمى الله عند بداية الشيء بسم الله ويسأل الله تعالى أنه يوفقه ويبارك له وأن يكفيه الشر ونحو ذلك هذا أمر مشروع أما تحديد آيات معينة وقراءتها لا يجوز إذا كانت وردت في السنة أم تيسير تفضلي أم تيسير معنا ولا راحة يا شباب تفضلي يا بنتي أو يا أختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معك ام صفيه اتفضلي لسه في شغله اا للحين المرتده تبغى ما ما فهمت سؤالك عيدي يعني ايه لسه انسان بالمرتبه يلبس اه أيوة. تلبس يكون يكون أم... في تركيب خيوط او لا ام تيسير تلبسه اي لبس أن لا يكون مزينا يعني لا تلبس لباس مزينا وفيه مثلا نقوشات كثيرة وألوان فاقعه وكذلك تلبس لبسا هادئا لو لبست تنورة وبلوزة لبست قميصا أهم شيء أن يكون هادئا علي ليس من إن كان تنورة تنورة أنا ما أود ما أفصلك عاد ماذا تلبس لكن المقصود أن العلماء قالوا لا تلبس الثياب ذات الألوان الفاقعة التي تدل على الاستبشار والزينة وتجذب النظر وكذا تلبس اللبس الهادئ هذا الذي ذكره الفقهاء التفصيل في مسألة نقوش وما نقوش وهذا قد لا يعني يكون مناسب مطلق تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا, يا مرحبا يا مطلق والله نحبك الله يجزيك خير حبك الله حتى في الله يجعلك أحباء بي يا مرحبا والله مطلق قابلتك في الحج يا شيخ الله يحييك مش سيد عواجي. والله يزاك خير. يا طيب العمر أنا متزوج حرمه. الله يوفقك. من الزاهرين. إيه ونعم. ومع ولدي أمها. إيه. وعندها شيخ شكوك وتخيلات تقول أنت تسوي لي سحر وأنت وأنت. سمع. طيب مطلق مطلق ودي ودي وأنا أخوك إنك تخلي رقمك بس عند الأخوان وأنا إن شاء الله هتصل بك بالtelephone. شباب سجلوا رقم الأخ مطلق ومدمن قضية خاصة بدريه. وعليكم تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني السؤال الاول ما حكم تسريح تلك الكركه طيب السؤال الثاني وش حكم التشجير طيب التشجير جائز انتي ما عليك بس اعطونا السؤال اللي بعده يا شباب طيب خلنا ناخذ لي بس سؤالين ثلاثة يقول فضيله الشيخ بالنسبه لاستحباب الصيام في شهر رجب هل ورد في شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صحيح في الصيام في شهر رجب ورد بعض الآثار عن الصحابة في الاستحباب العمرة في رجب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بذاته حديث في استحباب العمرة في رجب وتسميتها الرجبية لكن ورد عن بعض الصحابة عن ابن عمر وعن غيره وكان شيخنا رحمه الله الشيخ منباز يتوقف هذه المسألة في استحبابها وعدم استحبابها أما بالنسبة للصوم استحباب الصوم في رجب فلا أذكر أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السحباب الصوم في شهر رجب يقول الشيخ شيخ بالنسبة لإخراج الزكاة هل يجوز أن يعطي أختي منها نعم يجوز أن تعطي أختك إذا كانت محتاجة إذا كانت محتاجة إلى زكاة جاز أن تعطيه لأن الله تعالى لما ذكر أنه صدقات الفقراء والمساكين جعلها عامة والصدقة على ذي الرحمي صدقة وصيلة فإذا كان الواحد عنده أخ فقير أو عليه دين أو أخت كذلك وأعطاهم من هذه الزكاة فهم أجور بلا شك إن شاء الله تعالى ويعتبر له له أجرها نعم من؟ حنان تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا بنتي يا سيخ عندي أربعة أسئلة ممكن تفضلي يا بنتي يا سيخ أول سؤال أي. أنا كنت نحن بروح في الدار تحفيظ القرآن الكريم ما شاء الله عليك ايه اه وانا كنت متعودة كل يوم اه اه وباخد مصحف واقرأ اجت اراجع لان اه استراتيدي واستمعلي و... و وكان معايا الدار السهرية ايه وديت واخدت مصحف كنت ناسيا اخدت مصحف باريه وخاصة معالي وبعدين رحت البيت بقتي قالت لك لس أخذت مصحر خلاص خلاص بنتي, بنتي حنان ما عليك بأس ناسية ما عليك بأس والله يجزيك خير انك حريصة على قراءة القرآن وحريصة على حلقة التحفيظ ودار الحفظ القرآن وإن شاء الله انك تكونين تحفظين القرآن كاملا بإذن الله انت حريصة على الخير وعسى الله يأخذ بيدك للخير يا بنتي أملين تفضلي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الشيخ كدب يصلك عن الصلاة بعد صلاة الفجر صلاة الاشخاص. اي. لو مثلا جلست بسيني قمت مثلا بتبضى يعني نقض وضائي. هل يجوز او مثلا بقوم عياني من مدرسة او شيء كذا؟ اي. يجوز ولا. الله يزيك خير. انت قصتك الحديث اللي جاء انه من. صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة إذا كان الإنسان المرأة صلت في في في مكانها ثم جلست إلى الإشراق تذكر الله وتقرأ القرآن دون أن تحدث ودون أن تفارق مصلاها فينطبق عليها الحديث إن شاء الله تعالى ويكون لها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة وهو أن تصل الفجر ثم تجلس إلى أن تشرق الشمس وتنتظر ربع ساعة لأن لا يجوز أن نصلي أول ما تطلع الشمس على عليه الصلاة والسلام فإنها تطلع بين قرن الشيطان إنما يصلى بعدما ترتفع قيد رمح فإذا ارتفعت صلى فإذا كانت المرأة احتاجت أنها تقوم لأولادها توقظهم المدارس أو انتقض وضوءها ولا مثلا عندها من تصنع له الإفطار ونحو ذلك فقامت فهي إن شاء الله تعالى على أجرها، لكن ليس لها أجر المترتب على حجه وعمره إنما لها أجر آخر فقيام المرأة في بيتها وعنايتها بأولادها خدمتها لأبيها وإخوتها أو لزوجها أو برها بوالديها هذا كله له أجر بلا شك أجر عظيم ربما كان أجرها في هذا أعظم من من جلوسها يعني على سجادتها بعد الفجر صلى الله علیه لك الأجر والثواب عبد الله تفضل. السلام عليكم. يا مرحب عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا عبد الله الله يحييك. يا شيخ عندي أرب. أي. مرة أقول أبي أحوم مرة أقول ببني فيها. لا ما عليها زكاة حتى تجزم ببيعها. وتعرضها للبيع ويجري عليها سوم اما ان كانك متردد ما عليك شيء يا عبد الله طيب ايش يا اخو دينانك تيجي لهو الطايف يا شيخ ابشر اهل الطايف اهلنا واحبابنا واخوياي اكثرهم من الطايف وابشر بالخير ان شاء الله نيامركم باذن الله ام سيف تفضلي تفضلي يا ام سيف معنا ام سيف ولا راحت طيب يقول نعم يقولي شيخ أنا كنت ذاهب للمسجد لصلاة الظهر وانتهت الصلاة وأنا في الطريق يعني هل أرجع أصلي في بيتي أم لا ب... الجماعة الثانية بعضها العلم وين كان هو قول حقيقة معتبر لكن بعضهم يمنع منها الجماعة الثانية في المسجد ويقول إذا الإنسان فاتته الجماعة يصلي في بيته وهو قول لبعض الفقهاء أيضا لكن إذا كنت تعلم أن هناك جماعة أخرى ستكون في المسجد فذهبت وصليت معهم وكان تأخرك لعذر إن شاء الله تعالى أنك يعني ما كمأجر على هذا؟ نعم. صارت فضلي. يا سخ حنا طلبنا من المطعم. أيه. صدمنا عليهم. وقبل أسبوع كنا نريد نصدقه. وموه مقفل يعني موه موجود. وهل يا سخ تصدق؟ يعني قفل يا بنتي عزل خلاص قفل المطعم كله. أيه قفل كله. خلاص خلاص تصدقوا يا بنتي بالقيمة. تصدقوا بالقيمة. أي بارك الله فيكم بنت عايشة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبغى أسألك يا شيخ أبغى أسألك يا شيخ تفضلي أنت تقول التهجير إنه جوز كيف يعني التهجير ايه أنت تقول التهجير بس غير من الشيوخ غير إنه التهجير ما جوز أي أبشر سأجيب عن ذلك يا عايشة إن شاء الله أبشر ااا سمعي صحيح أي أبغى أسألك أمي توصل عندها صورة أي صورة يعني هذه اللي صور منها هاي الجوز يعني لو طرفتها أو لا أبشرية يا أختي إن شاء الله تعالى أما بالنسبة للتشكير صبغ الحواجب أنا أعلم فيه قولان مشهورة بعض العلم يقول إنه لا يجوز لأنه يشبه النمص وبعضهم يقول بل إنه جاز لأنه نوع من زينها المرأة الذي تميل إليه النفس حقيقة بعد البحث والتأمل وحوار عدد من مشايخنا أنه لا بأس به من أخذت بهذا القول فأنا لا أرى أنها آثمة من أخذت بالرأي الآخر الذي يمنع وهو قول معتبر لعدد من مشايخنا أيضا فلا لا ينكر عليها في هذا المسألة فيها يعني قولان مشهورا بالنسبة لصور الميت الأولى لا يحتفظ الإنسان بصور الميت لأنها تذكره الحزن كلما رأى لكن لا يعني أنه لا يجوز ذلك لكن لو تخلصوا منها أولى وأفضل لكن لو, لو أبقوها ما عليهم بس من سارة من يا شباب؟ السلام عليكم الله وبركاته تفضلي يا ابنتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ لسمحت عندي سؤالين تفضل. السؤال الأول الشيخ الصلاة الضحى يعني لو مثلا وحظ صلاة أول وقتها صلاة مثلا أربع ركعات مثلا الصلاة الساعة ثمانية والساعة تبسعة مثلا صلاة ركعتين والساعة هداية صلاة ركعتين كده يجيز؟ أبد ما عليك يبأس وهذه استزادة من الخير ما عليك يبأس إن شاء الله طيب السيخ سؤال الثاني انت أتفضل. جاوبت عليه بس للأسفقة تلحق ان تفجل وطلعشني الشيخ لو اخذنا اقتباسات من كتاب الجالب نصارى وحطناها او رسلناهم فتوتها وعزبتنا كتاباتها وما اخذنا كتبهم هل تبر من الموالاة؟ لا ما هو من الموالاة اذا كان كلامه كلام حسن يعني مثلا قرأتي كلام لشخص يتكلم عن مثلا عن تربية الاولاد او يتكلم عن الاخلاق او كذا وعجبك الكلام والفكرة وراسلته وشكرتيه فما في بأس وإن أدخلت معها شيء من الدعوة للخير والإسلام وقلت أن الكلام الذي قلته يتوافق مع كلام الله ويتوافق مع يعني يشهد له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وبينت له شيء من الإسلام فأنت إن شاء الله معجورة ربما يعني يصلح حاله على يدك ما عليك إن شاء الله بأس في هذا سعود نعم تفضل يا سعود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شايف عندي شواء تفضل يا سعود يا شيخ هل يجوز آخر صلاة العشاء إذا كان يا سعود ما يلزمك جماعة إذا كنت في بر مثلا ولا المرأة اللي في بيتها ولا المريض اللي ما يلزمه جماعة يجوز انه يأخر صلاة العشاء أما إذا كان لا إذا كان جالس ورجل ويسمع النداء لازم يروح يصلي في المسجد إن شاء الله الله يحفظك يا سعود يا مراحب يا سعود طيب تعطوني سؤال الخير يا شباب طيب بجل خلني أخذ لي بس لا يزعلون حقين تويتر أخذ لي سؤال أو سؤالين من هنا يقول يا شيخ بالنسبة للأعمال التطوعية التي يفعلها الإنسان مثل توزيع الماء عند المسجد أو وضع التمر في المسجد للعمال أو لغيرهم ونحو ذلك هل هذا نعم بلا شك إن هذا من أعظم الأعمال الصالحة سواء أنت عملته بنفسك أو جلل تغيرك ليعمل به يقول ما شاء الله يا شيخ تزاكي الله خير يقول ما توقفت تزاكي الله خير سألها أن, أن ينفع بها نعم نختم بهذا يقول يا شيخ بالنسبة للصدقات التي أبذرها للميت هل يجوز أن أبذرها للحي؟ نعم يجوز أن تتصدق عن الحي يعني مثلا أنا بتصدق ونويت إن هذه عن أمي وهي يعني على قيد الحياة أو عن أبي مثلا أو تصدقت عن أصحاب يونح ذلك وهو حي لا بأس في هذا فإن كنت أعلم أني إن أخبرت أبي أو أخبرت أمي فرحة بذلك واستبشرة فأخبرها كل لي ما ترى لهم صدقت عنك لإدخال السرور عليها لا لأجل لا إظهار العمل أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وياكم باركين أينما كنا وأكد حقيقة على الجهد الذي يعني يبذله الـ الـ الـ الإخوة في الجمعية تجو الخيرية جزاهم الله خير في أنا زرتهم حقيقة بنفسي أيضا في مقرهم وأعرف نشاطهم أسأل الله لا يحرمهم الأجر وأكد حقيقة على التعاون معهم وكذلك أشكر الإخوة في شركة الشعلان جزاهم الله خير على حرصهم على يعني يعني على دعم مثل هذا البرنامج وهم يعني ما أجرون إن شاء الله صلى الله عليه وسلم أجر والثواب العام محمد الشعلان وأبنائه صلى الله تعالى يتقبل منه ومنكم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم يا حياق يوم إنا نسألك أن تصلح أحوال أهلنا في اليمن اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالهم اللهم منصر من نصرهم اللهم منصر من نصرهم اللهم منصر من نصرهم وكن معه يا حيا حي قيوم يا رب العالمين اللهم صب عليهم الخير صبا صبا اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين يا الجلال والكرم اللهم ونسألك لأهلنا في العراق أن تصلح أحوالهم ولأهلنا في مصر وفي ليبيا وفي تونس والصومال وفي كل أرض من أرضك وفلسطينين يا رب العالمين اللهم صب عليهم جميعًا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدًّا كدًّا ياذا الجلال والإكرام اللهم وإننا نسألك لأهلنا في بلاد الشام في سوريا اللهم إbbe نسألت أن تحقن دماءهم اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم على الخير والهدى اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى اللهم اشف مرضاهم اللهم داب جرحاهم اللهم يا حي يا قيوم ايد المصطدفين بتأييدك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم وإنا قيوم في بلادنا أن تجمع شملنا وأن عيننا بصلاح امننا وباجتماع كلمة ولاة امرنا وعلمائنا يا رب العالمين اللهم من ارادنا او اراد بلادنا او اراد امننا او اراد ولاة امرنا او اراد وحدتنا واجتماعنا بسوء فرد كيده في نحره يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام بارك الله فيكم اللهم صلي وسلم على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته